لما أذن الله عز وجل له في الهجرة وهاجر من مكة إلى المدينة لينشئ دولته الجديدة بدأ بفعل شيئين أول شيء فعله أنه بنى المسجد ثم آخى بين المسلمين آخى بين المهاجرين والأنصار اخا بين الذين تركوا أموالهم وديارهم فداء لهذا الدين وجعل لهم في أموال الأنصار نصيبا حتى أنه صلى الله عليه وسلم لما اقترح على الأنصار ان يشاركهم المهاجرون في العمل وياخذون نصف الزرع قالوا يا رسول الله او خير من ذلك يعني لنا اقتراح قال نعم قال لا يعملون وياخذون نصف الاجر نصف الزرع بهذه الروح استقبل أهل المدينة المهاجرين الجدد الذين تركوا ديارهم وأموالهم لله تبارك وتعالى لا يمكن أن ترتقي أمة من الأمم إلا بالخلق انما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا كثير من إخواننا بعد هذا الذي جرى في مصر عندما أقول له لماذا لا تتكلم وتعطي محاضرات وتتحرك يقول ماذا أقول للناس ماذا تقول لا والله مجال القول واسع تقول ما قال الله ورسوله هذا هو الذي نملكه وهذا هو الذي ينبغي أن يقال ليس بالضرورة أن تغمس لسانك في الفتن لا إنما ينبغي أن ترجع الناس إلى المعالم الأولى التي فقدوها بسبب قلة البصيرة في الفتن وأنت تعرف الفضل بين الناس بالبصائر في الفتن يعجبني كثيرا قول سعد بن ابي وقاص لما سئل عما جرى بين الصحابه ايام علي ومعاويه رضي الله عنهما كان سعد ممن اعتزل لا هو مع هؤلاء ولا مع أولئك واعتزل معه بعض الصحابة كابن عمر وكمحمد ابن مسلمة وطائفة قليلة اعتزلت المشهد فقيل لسعد ما تقول في هذا فيما جرى قال ان مثلنا اي الذين اعتزلوا الفتنه او ان مثلي ان مثلي ومثل اصحابي كمثل رفقه كانوا في طريق فبينما هم يمشون اذ اظلمت عليهم الدنيا بقت كح فقال جماعه الطريق يمينا فساروا وقال جماعه الطريق يسارا فساروا وقلنا نحن نقف مكاننا حتى تنجلي فلما انجلت كنا على الامر الاول لا خلاف بين الذين ساروا يمينا والذين ساروا يسارا على ان الحق في, في النقطه التي وقفوا عليها لا خلاف بينهم جميعا أنها عندما اظلمت كانوا جميعا على الحق متاكدين 100% في الذين ساروا يمينا قد يكتشفوا انهم اخطاء لانه, لأنه يجتهد في ظلام ظلم كحل وانت عارف ايام ما بتنزل الشبوره وتبقى شديده وانت رجل معاك سيارة ولا خبرة تلك بالطريق مين اللي بتجري وراه اللي بيسوق التاكسي أو اللي بيسوق اللي بيشوق الجماعة اللي هم بتوع الموقف ليه حافظ السكة حتى المطبات حفظها أول ما تلاقي واحد زي ده بيشد انت بتشد وراه لكن لا يمكن تكون انت قدامه بتفضل تتلكك كده وتتلكع كده لحد ما واحد في داي يسمعك عشان يمشي في الايه يمشي في الشبوره دي لانك انت لا بصر لك انما لابد ان يكون لك قائد قائد العارف الطريق دهوت انت بتمشي وراء وانت مطمئن خلاص فدائما في الفتن اهل البصائر هم الذين يعاودون الشرب الاول ينظر الى ما كان عليه النبي عليه الصلاه والسلام وما كان عليه الصحابه ولا يستخفنك الذين لا يقنون هذا شعار ينبغي أن تتدثر به في زمان الفتن كثير من إخواني يقول أنت لماذا لم تتكلم أنت لماذا أنت ساكت لماذا لم تدلي بذلوك كل إنسان له قراءة له قراءة قد نختلف في القراءات، قد أنا أقرأ وأخطئ في القراءه لذا لست معصوم ولا أقول أن قراءتي هي أجود القراءات ولا أنها أصح القراءات ممكن واحد فدائي يتقدم ويتكلم ويقول أصح مني لا لست معارضا في هذا لكن في حدود علمي ومعرفتي بمواقع الفتن ومعرفتي بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه أصحابه وكثرت قراءتي في هذا الباب قالت لي نفسي أسكت لا تتكلم ولكن تأمل لا أدري هل يعني أحد منكم يذكر كلامي قديما في مسجد عزيز بالله عندما تكلمت بعد أربعة أشهر أو ثلاث أشهر من الثورة وماذا يقول أنا أرجو, أن أرجو أنك ترجع لليتيوب مرة أخرى وترجع إلى محاضرة لماذا سكت كانت القصة بالها حوالي ثلاث أربع شهور وأنا لم أتكلم وسكت وعاب علي عائبون ولا مني لائمون لماذا سكت فأنت طالع في هذا هذه المحاضرة وبينت أنا لماذا سكت وقلت هذه العباره قلت الذي جرى في مصر هو فلتة كفلتة ابي بكر رضي الله عنه انا بحافظ الجمله اللي انا قلتها كفلتة ابي بكر رضي الله عنه لكن فلتة ابي بكر وقى الله شرها فهل يقي الله شر فلتتنا ثم قلت انا غير متفائل بالمره من المشهد وكان عندي معطيات عرفتها من قراءتي للتاريخ ومن فورات الشعوب والأمم والخروج الدائم في أمة الإسلام فهداني عقلي إلى النتيجة التي وصلت إليها ورأيت أنني في الأصل مبلغ عن الشريعة ده وظيفة الأصلية أن أبلغ عن الله ورسوله فهل من المصلحة لمن يبلغ عن الله ورسوله أن يرمي بنفسه في أتون قيل وقال فيفقد رأس ماله كله فإذا أنذر أو نقل عن الله ورسوله لا يعتبر كلامه وده مضر للشريعة أن يساء الظن بحملة العلم وهذا هو الذي جرى والذي يعرف الناس وخالط الناس يعلم أن مذهبهم على عكس ما يعاملنا الله عز وجل به كل أسف قال الله عز وجل إن الحسنات يذهبن السيئات أما عندنا معاشر البشر فإن السيئة تذهب الحسنات مش تذهب الحسنة عشان يبقى حتى في عد تذهب الحسنات خليني معاكم كده انتم تعرفونني تماما مثلا يعني والفكره اللي عندكم عني انني رجل طاهر الزين نقي السيره لم يعني لم يعني يلتمس احد لي عيبا فوجده انا بفترض يعني انا بالنسبه لكم بعد النبي على طول عليه الصلاة والسلام <تصفيق> يعني القصة كده وفي نفس الوقت قائم على قدمي في خدمتكم طول حياتي ما قصدني أحد فرجع خائبا حتى ولو بكلمات طيبة لا ولا تغدين جيت عشان ما عنديش لكن كلمتك كلمتين كويسين وقلت لك كأبشر وفرج الله وكلمتك كلمتين كده يريحهك أول ما واحد من الإعلام الفاجر يقول زبط نفشا مفروش إيه التعليق على طول اللي بيطلع من الناس يقول شوف يا أخي كنا فكرينه محترم على بقى أنا قلت لك تاريخي معاك اهو قائم على قدمي وبخدمك للنهار شفتش مني حاجة وحشة ولا أجيرة سيئة ولا لفظ نابي طول عمري كده معاك وتاريخ ناصع البياض معاك عندما يأتي واحد مجهول ونحن عندنا في علم الحديث أن خبر المجهول لا تقوم بني حجة مجهول فضلا عن ان هذا المتكلم يظهر منه العداء للتيار الإسلامي كله حتى ظاهر انه مش محب يعني خلاص اول ما يسمع كلمه زي قلنا كنا فاكرينه اخو يا رجل كويس أتاري بياخد من ايران أتاري السعوديه بتبعت لهم فلوس أتاري مش عارفين الكلام ده ابتدي يتكلم كده ويهدم كل ما فعلته له لأجل خبره انت اذا كنت تعرف الناس بهذه الحقيقه فحق لك ان تترايخ من جرب تجربتي عرف معرفتي لدي هذا انا قلت في نفسي انا رجل في الاصل انما ابلغ عن الله ورسوله كيف افقد راس مالي وهو عدالتي وصدقي ببلاش ويا ليتك ان هجمت ودخلت اصلحت بعض اخونا المشايخ الفضلاء الذين اعرفهم معرفه شخصيه وبيني وبينهم علاقات من ثلاثين سنه وانا ان جاز ان احلف على صدق قلب انسان في محبته لله ورسوله احلف على دون انجاز لي أن احلف على قلب إنسان أنه محب لله ورسوله ممكن احلف لدول فكانوا ينطلقون من محبة لهذا الدين وحب في الإصلاح وإلى آخره ويدخل يتكلم مع العلمانيين ويتكلم مع الليبراليين ويتبسط عنه ويأخذ بعض بالأحضان ويأخذ من باب تاليف القلوب هكذا كان يرى باب تعليف القلوب ومع ذلك رجع حميدا أبدا كان ايه تعليق أشهر لبرالي آنذاك بيتكلم ولسانه طويل في الكلام قال يا جماعة لا تغتروا بهذه النعومة من التيار الاسلامي هذه نعومة مؤقتة بيتمسكن لحد ما يتمكن أول ما يضع أقدامه إحنا أول ضحايا هؤلاء. يعني رجل يبذل نفسه وعرض سول التهم وإلى في الآخر لم يرجع محمود. مشكلتنا في الأصل هي مشكلة تربية الأخذ. مشتريخ. مشتريخ. الله خير هي مشكله تربيه مشكله اخلاق انا اعترف اننا اسهمنا بدور كبير في التعليم ولم نسهم بذات الدور في التربيه نعم عشان سيده حاضر انا اقول واسجل مم. اعترافي هنا أننا قمنا بدور كبير في التعليم ولم نقم ولم نقم بنفس الدور في التربية لي نحن معذورون قطعا في هذا ولا ملام علينا لي التربية تحتاج إلى رجل ثابت في مكان واحد لا يتحرك أدي التربية يعني أنا في هذا المسجد ملازم له لا أتركه فكل بني آدم يريد أن يتربى على يدي أو أن يأخذ مذهبي حيلئيني فيميق المسجد فيجدني عايز بقى يراقبني كالكاميرا المسجلة أهلا وسهلا تمام إذا غضبت ماذا أفعل إذا رضيت ماذا أفعل إذا شتمني شاتم ماذا أفعل كل ده أنت بتراقبه ويسهل عليك أن تراقبه لأنني في مكان واحد لا اتحرك اول ما بدات الدعوه في منتصف السبعينيات بالنسبه لنا يعني وفتح الله عز وجل صدور الناس لكلامنا ووجدوا فيه من ووجدوا فيه من اليسر والسماحه ما يحملهم على اتباعنا خلافا لاهل الزور والبهتان الذين يرموننا بالتشدد يا أخي انظر وكن صاحب بصر لا بصيرة إذا ذهبنا إلى أي مكان عشان نلقي محاضرات مئات الألوف عشرات الألوف نحن سقناهم إلينا إحنا معنا أداء إعلامية بتستنفر الناس استنفارا عشان يجي يسمعونا إحنا بندل للناس فلوس عشان يجي يسمعونا لما أذهب إلى أي محاضرة مثلا أنا والمشايخ المعروفين يعني أقل عدد أنا ممكن أشوفه مئة ألف مرة الصعيد وصهاج والسيوت أقل عدد لا يمكن زوم الكاميرا يأتي بالناس وأنا في السيوت شجرة سقطت كلها أتاري الأفرع دي كلها عليها كل فرع عليه واحد قاعد عليه سعيد تعرف البوم زي الحديد يعني وكل واحد ركب على فرع شجره وعايزين يسمعوا المحاضرة يا عباد الله بالعقل كده هل يمكن ان نوصل بالتشدد والتيار المتشدد والعالم دول كلهم بيجروا لنا يبقى التشدد حل زعلني منه ليه طالما المساله كده ولكن لما عرف الناس يسر دعوتنا في الحقيقه وانا سهله ويسهل الالتزام بها حتى العاصي الذي ظل حياته في العصيان يأتي فيجد الشفاء عندنا ويجد الأمل عندنا ما يأسنا رجلا قط من حياته ولا قلنا له أنت من أهل النار ولا زنوب تودك في ذاهي اطلاقا ما قلنا هذا لما راى الناس يسر هذه الدعوة المباركة تبعونا بالالوف المؤلفة وليس في مصر أحدها ولكن في العالم كله وأنا غير محتاج أن أقيم الدلائل والبراهين على هذا أول ما شرح الله عز وجل صدر الناس لدعوتنا بدأ كل واحد في قرية من القرى يجيلك وينحه عليك عايزين محاضرة عندنا ستفتح قلوبا غلفا وعيونا عميا تعالى كلنا ظهيرا إحنا بندعو في البلد بقى سنين والناس ما بتستجبش لنا تعال شجعنا ادينا دفع ادينا قوة وأنتم تعرفون قرى مصر مئات الالوف من القرى مطلوب إنك إنت تروح القرية دي النهاردة تروح القرية دي وبعد تروح القرية دي وبعد بعد تروح المحافظة دي وتروح النجع ده في المحافظة دي الكلام ده هو علشان حتى تنشر العلم كنا بنروح قرى ما فيش فيها مواصلات نركب عربيه كارو عشان يوصلونا للاسفلت واحنا راضيين تمام ونحن محبون لهذا عندنا رغبه ان الناس كلها تعرف دينها نرجع ست ساعات في الطريق اللي سمع المحاضره نايم واحنا راجعين ست ساعات في الطريق وثلاث ساعات في الطريق قضينا زهره شبابنا نجري بين النجوع وبين محافظات والكلام ده وبالتالي من يريد ان يتربى على يديك لا يستطيع ان يتبعك في كل هذه القرى النهارده في المحافظه الفلانيه ما يعرفش يروح وراك لانه مرتبط لشغل وطبعا الحياه قد يكون عاجز عنديش فلوس انه يتبعك ويروح وراك والكلام ده فبينتظرك بقى من الدورة للدوره بتروح له كل شهرين مره وهو في البلد الفلانيه بينتظرك عشان يسمع منك بحضره ياخذ منها زادا ينطلق بها كان بيعمل حاجه معينه قلنا له ان دي بدعه واقمنا دلائل على انها بدعه خلاص ما عادش بيعملها كان مبتدعا ما عادش مبتدع خلاص لكن من يربيه الصحابة لماذا تربوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان له مكان واحد ما كانش بيطلع من المدينة يروح على مك ولا يروح على الطائف ولا يطوف في الجزيرة العربية فضل عن أن يخرج إلى بلاد أخرى كان في مكانه في المدينة فكانوا كان كقطب الدائرة يروحوا وييجوا عليه وكانوا حريصين على كل شيء يصدر منه فكان اللي مشتغل بالتجارة أو عنده زراعة ومستخسر إن هو يفوت شيء من النبي على الشسام كان يتفق مع حد من أصحابه كما فعل عمر بن الخطاب والحديث الصحيحين قال كنت اتناوب النزول انا وجار لي من الانصار الى النبي صلى الله عليه وسلم ينزل يوما وانزل يوما ينزل عمر الشور بتاعه التجاره بتاعته يوم وصاحبه الانصاري يكون عند النبي عليه الصلاه والسلام في اخر اليوم يذهب هذا الصاحب الى عمر يقول له النهارده حصل كذا وكذا وكذا وقال كذا ونزل من الوحي كذا وجاء اثنين مختصمين عنده فقال لي دا كذا وقال لي دا كذا له كل تفاصيل هذا اليوم فإذا كان من الغد ييجي عمر الخطاب عند النبي صلى الله عليه وسلم وجاره من الأنصار يروح يشوف شغله فكانوا حريصين على هذا فالتعليم استغرق حياتنا والتنقل ما بين النجوع والقرى استغرق حياتنا واستغرق شبابنا كله انا عزا ربي ساكون في مكان واحد ساربي حولي ثله فعلا عشرين ثلاثين واحد لكن سيحرم كل هذا الجمع من العلم فبين قدام حسبه انا بحطه امامك فيش أي علم الصوفية كتوكلة الدنيا والبدع مالي المجتمع والخرافات فأنت قدامك طريقان طريق الأول يقول لك تعالى علم الناس دين الله عز وجل وعرفهم الحلال والحرام ولا تعود في المسجد بتاعك لعشرين ثلاثين واحد أنا لو طرحت عليك هذا السؤال هتقول لي يقينا لا اطلع علم الناس الدين عرف الناس الدين وعرفهم الحلال والحرام وعرفهم الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته هتقول هذا الكلام نفس الرؤيه التي رايناها هذا فبالتالي جناح التعليم تمدد وجناح التربيه تقلص ما هو زي جناح التعليم فهذا شيء نحن معذورون فيه لا سيما في المحافظه الواحده قد لا تجد الا واحدا وقد لا تجد يعني انا لو سالتك الان القاهره اللي حوالي 25 وعشرين مليون تعرف فيها كام استاذ في الطب مثلا مخ واعصاب او استاذ قلب او او او الى اخره تقدر تيجي بالدليل وتعرف طب أنا لو سألتك هل عندك في الخمسة وعشرين مليون دول أنت شخصية بس ألك بس هل عندك في الخمسة وعشرين مليون كم عالم إذا وقعت لك مشكلة في دينك تستطيع أن تتوجه إليه وتعطيه قلبك وأنت مطمئن بالله عليك أجب إجابة يعني أنت مقتنع بها بينك وبين ربك ده مش معنى ذاك لما فيش علماء فيه لكن أنت ما تعرفهمش خلاص طيب خلينا نقول إن القاهرة فيها ألف عالم زي أحمد بن حمد افترض يعني ألف عالم زي أحمد بن حنبل القاهرة كم مليون 25 مليون يبقى كل عالم من الألف حظه كام من القاهرة عشان يوقف يخدمهم ويفتيهم جميل أول 250 ألف ولا 25 أنا مليش في الحساب والله وعلا فش أحسن 25 ألف طيب بحزبة كده أنت لوحدك تستطيع أن تفتي خمسة وعشرين ألف وترعاهم وتشوف مصالحهم وهو الأخير ده لو كل واحد رفع السماعة عشان يقول بخ ويحط السماعة اليوم مش هيكافر. ها مش هيقول لك السلام عليكم السلام عليكم دي كلمتين هيقول بخي بس بس ممكن واحد يسد حاجة وعشرين ألف ده فرد هل القاهرة فيها الألف عالم زي أحمد بن حنبل ولا فيها مية حتى أنا ببين لك حجم المحنه التي لا يشعر بها الناس طول ما أنت عارف أن أنت مريض يمكن أن تعالج لكن لإشكاله واحد بقول أنا مش مريض طب ده كيف تناول العلاج ده وهو يعتقد انه صحيح وليس مريض الاول تعترف انك مريض الاول عشان ندخل ندخل في العلاج نتفاهم تعترف انك مريض وبعدين نتفاهم لكن اذا قلت لي انا لست بمريض اصلا إذا راحت الدعوه كلها فانا عايز اقول يا اخواننا الاوضاع التي تجري علينا الان سببها قله اهل العلم وانتم عارفين ان اهل العلم يقاوموا مقاومه ضروسا من زمان لعلكم تعلمون او تتذكرون قبل 25 وعشرين يناير كانت كل القنوات الاسلاميه مغلقه صح ولا غلط كانت مغلقه كلها برغم ان خطابها هادئ شوف كلامي واضحه ومفيش فيها تحريض ولا تهييج ولا اي حاجه احكولنا في القنوات وانتو من الجماهير اللي كانت بتسمعنا القنوات كانش فيها أي تحريض ولا تهييج لكن يجي يعملوا ايه معانا ياخد فتوى من فتاوى يقصها يعني لكم بهذه المناسبه على بعض القرارات الفضائيه الشهر اللي فات كان ليا فتوى زمان من ثلاثين سنه او 32 وثلاثين سنه قبل ما اللي بينشر الفتوى دلوقتي يتولد او يعرف يمين وين شمال كنت قرات بحثا قديما للشيخ احمد شاكر رحمه الله عليه بيتكلم عن القوانين الجائرة والقوانين التي تضاد الشريعة والقضاة اللي بيحكموا بغير ما أنزل الله والكلام زي كده. أنا آنذاك فهمت من كلامه تحريم دخول كلية الحقوق على أساس إن هي بتدرس القانون الوضعي وبيطلعوا مش عارف يعملوا إيه وإلى الكلام ده مكام من ثلاثين أو 32 ثلاثين سنة. وانا في مطلع شبابي صغير وبعدين فيما بعد بعدين يمكن عشر سنين ولا حاجه صححت هذه الفتوى قلت لا الدخول في حد ذاته ما فيش في مشكله يعني جات المعلومات فيش في مشكله ده احنا يباح للعالم للعالم أن يدرس التوراة والإنجيل عشان يرد عليها التوراة والإنجيل زي ابن تيمية مثلا وابن كثير وغيرهم كانوا يعلمون دين النصارى أكثر من ائمه النصارى عشان بتيجي تدافع عن دينك ويجيب لك شبهة من عندهم أقول له لا أنت عندكم النص الفلاني بقول كذا والنص العلاني بقول كذا وبتاع يعني وأنت إذا كان لك خصم بالذات في الفكر يعني لابد أن تعرف طريقة تفكيره الأصول بتاعت العلم بتاعه عشان تقدر تقارعه وتناظره فإذا كانت المسألة كذلك ما فيش تخرق أي مشكلة أن كنت تدرس القانون الوضعي الفرنسي والإنجليزي والإيطالي والأمريكي وتعمل كل حاجة كدراسة لكن يحرم عليك أن تقضي به إذا كان يخالف الدين انا بقى زمان من ثلاثين سنة سنه دي قلت الحدوته دي قلت يا حرم دخول كليه الحقوق عايزين بقى يشوه صورتي مش قال لك فتش في القديم بتاعه هات ويقوم يطلع لك فتوى زي دي طب ما الفتوى دي انا رجعت عنه يقول لك عرفني رسمي انك رجعت تمام ويجيب انت اي حد فيكم يسمع النهارده هذه الفتوى انني احرم دخول كليه الحقوق يقول عليا ايه طبعا شيء طبيعي خلاص هو عايز دي يريد هذه وانا بالله احلف لو وقف على تصحيح لهذه الفتوى ما هيجيبه ليه لانه يحتاج الى الطعن عليا شايف الناس بتسمع الفتوى وبيتبعون مثلا يعني انا وغيري يعني وبيثقوا في كلامنا عايزين يهزوا الثقة فينا عشان الناس كلها تقول شوف بيعملوا إيه بيخلوا إيه بيسويه كنت بتكلم مع واحد من هذا الجنس الذي يصمنا بالتشدد والتزمد بتقول طبعا أسألك سؤال ما تقول في فتاة ستزف إلى زوجها ليله الزفاف. وشعرها بيقع شعره خفيف يعني وطبعا نتعارف الشعر احد الجمالين لما تشوف واحده كده ضرباتها كده شوف شكلها ايه وشوف لما تلبسها شعر شكلها ايه ممكن ضرباتها على الرجاله حلوه يعني ما تبقى شكلها حلو والراجل جميل وكل حاجه لكن بالنسبه للمراه لا ما, ما تجيش قلت له امرأة شعرها بيقع وستزف إلى زوجها في هذه الليلة إيه الحل قال لي تلزبت باروك قلت له ولو انا قلت لك اني حرام يبقى تشدد قال لي آه قلت له أنت كده يسرت عليها قال لي آه قلت له طيب روى البخاري في صحيح كلام مش كلامي بقى اخلعنا من الموضوع كله ان امراه جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وهي بتزف ابنتها لزوجها ليله الدخل قالت يا رسول الله انني سازف ابنتي إلى زوجها وإن ابنتي يتمعط شعرها بيقع أحط لها بروكة أو شعر يعني مستعار قال لها زور أنا ما ليش دعوة أنا تعطي برة الحدوتة خالص النبي متشدد والله هسيبها لك هسيبها لك تقول وده في ليله الدخل ها في ليله الدخل قال له زور سكت وته طيب واحده جالها مرض في عينيها ومات زوجها وهي في عده وفاه وراحت للطبيب قال لها علاجك في الكحل طبعا في المراه اللي زوجها يموت ممنوع لا تكتحل خلاص الاطباء قالوا لها علاجك في الكحل هل يجوز ان تضع كحلا في عدة الوفاة قال لي الضرورات تبيح المحظورات وقلت له ما أجملها من قاعدة ولكن هل تنطبق على هذا؟ قلت له خد عنه روى البخاري في صعي اللي درجت خفت يشتب البخاري أو أنه يقول لي البخاري متشدد خفت خفت أقول له كنت قلت له روى البخاري في صحيح ان في مرأة حالها كان كحال هذه ويقوم علشان يستأذنوا أن تكتحل فقال لها لا في مصنف قاسم بن أصبغ أحد ائمه الحديث روى هذا الحديث بنفس سند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له يا رسول الله ستذهب عينها عينها تروح ستفقد بصرها قال وإن ذهبت عينها طب دي فعلا مشكلة فعلا هل فعلا عينها تروح ما تحطش الكحر نقول لك لأن الكح ليس هو العلاج الوحيد في علاج تاني يضمضها بالصبر العينه بتوجعه في دوائس الصبر مر كده تحط على العينين العينين تصحب بإذن الله فلما يكون أنا عندي بقى كح بيشفي العينين وصبر بيشفي العينين ما تجيش تقول لي أحط الكحل اللي فيه نص في النهي عن المرأة تكتح في عدة الوفاة خلاص اذا قصة متشدد متزمت آه لسال متسيب الذي لا يرجع إلى قاعدة وعايزي يمشي على مزاجه طبعا نحن عنده متشددون صح؟ قطعا متشددون لكن ان نترك ديننا كتابا وسنه لاناس يبحثون عن رضاء العوام فيبحثون في الكتب عن سقطات الفقهاء وغلطات الفقهاء اذا كانت توافق اهواء الناس يقولك ده ابو حنيفه يقول كذا وكذا انت احسن أبو ابو حنيفه لا والله انا لست احسن من ابي حنيفه ولا اصلح ان اكون غلاما يصب الوضوء على ابي حنيفه لكن انا ارفعك الى من هو فوق ابي حنيفه الى النبي عليه الصلاه والسلام وارفعك الى الصحابه والتابعين والعلماء الذين سبقوا ابي حنيفه في هذا او سبقوا مالك او غيره فما هو كل عالم من هؤلاء العلماء له ما خالف فيه القران والسنه وهو معذور طبعا الأعذار العشرة التي ذكرها شيخ الإسلام ابن نيمية في رسالته الماتعة رفع الملام عن الأئمة الأعلام كل عالم من علماء الدين الذين جعل الله عز وجل لهم لسان صدق في الأمة وخالف الكتاب أو السنة معذور لم يفطن إلى دلالة النص طيب انا بقولك دلوقتي اي واحد فينا من اللي قاعدين دول ممكن يكون افقه في العربيه وفهم القران من اي حد من الصحابه طبعا لا عدي بن حاتم ده ابوه حاتم الطائي اللي احنا بنضرب بالمسل في الكرم يعني عدي بن حاتم اسلم وقت النبي صلى الله عليه وسلم فلما نزل قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر عايز يعرف الفجر ده ولا لا عشان يبطل اكل فجاب حبلين حبل اسود وحبل ابيض وحطه قدامه كده وقعد ياكل وابصله على حد ما يعرف يميز بينهم مع ان القرينه المتصله بالحبل موجوده في الايه من الفجر مش من الحبل ها؟ من الفجر ومع ذلك ادعى عدي بن حاتم قال يا رسول الله إن أنا عندي حبلين وحطيتهم تحت الوساده قالوا ان وسادك العريض او انك العريض القفا لو ساحسن بقول له كده قال له من الفجر وده صحابي اهو فأي واحد دون الصحابي يمكن انه لا يفطن إلى دلة الدليل لما النبي عليه الصلاة والسلام قال لزوجاته أسرع كنا لحوقا بي أطول كنا يدا أنهم اول واحدة تموت بعديه مباشرة إيدها طويله فكانوا كلهم ييجوا يسووا ايديهم بيدين بعض عشان يشوفوا من الإيدها طويل. طبعا زينب بنت جحش كانت قصيره فطبعا اي واحد قصير الاعضاء بتاعته بتبقى على قدو قصيره برده زي قاعدوا يقيسوا ايه ايديهم بايدين بعض فلما ماتت اول ازواج النبي صلى الله عليه وسلم عرفوا ان مش القصه قصه ايد انما اطولوا كنا يدا بالصدقه بالصدقه طب هم ما مش فاهمين دلاله الدليل يعني حملوا اللفظ على ظاهره وخلاص فانا عايز اقول لك اي عالم من علماء هذه الامه المباركه جعل الله له لسان صدق في هذه الامه اذا خالف قرانا او سنه يعذر بل يؤجر ولكن لا يجوز لنا ان نتبعه على خطعه بعد اذ تبين لنا هذا الخطا بس ومش معنى ان قلت غلطان أن هذا, ان هذا من الطعن عليه لا، فش حد فينا معصوم. دفنت العصمة يوم دفنا النبي عليه الصلاة والسلام. خلاص خص الحدوة دي تمام؟ فلا أقول لكم يا أخوينا نرجع مرة أخرى ونقول مشكلتنا كلها مشكلة تربية. اللي هيفك الأزمة عندنا مش للاقتصاد ولا للقصة. دي. النبي صلى الله عليه وسلم قال والله ما الفقر أخشى عليكم. مش خايف عليكم الفقر. انما اخشى عليكم الدنيا فمشكلتها مشكلة تربية كل ما يوجد فينا العلماء الربانيون وانت تتبع غرز هذا العالم انت بتنجو يعني اخواننا مثل يقول لك انت ليه ايام الاحداث ما تكلمتش وما عملتش وما خرجتش وما خليتش وما سويتش ويبتدي يكتب وابتدي يكتب طعن والكلام ده طيب أنا أقول لك حاجة بسيطة خالص. قبل ما يحصل حاجة في مصر كنت أنا العالم بتاعك ولا لا آه. أقول لك يمين يمين شمال شمال وتوقف حياتك كلها لحد ما العالم الفلاني يقول لي يمين يمين شمال شمال طيب ليه لما أنا وقفت أنت ما وقفتش ليه مشيت فجاه كده العلم خر عليك كده وبقيت ولد ممتاز وعالم وعارف كل حاجه ممكن يقف ويبقى غلطان تكون مصيبه ها لكنه وقف في حدود ما يعلم ورحم الله رجع الى حدود رجع إلى حدود ما يعلم فمشكلتنا الدائمه القديمه الحديثه ان احنا ما بنلاش علماء عشان يربه النشء هذا الخلل نضح على حياتنا كلها سواء في حياتنا الشخصية وفي حياتنا العلمية في حياتنا الاقتصادية في أي منحه من حياه تود وشك نضح علينا هذا النقص وإحنا بالنسبة أننا في عقد زواج العلاقات ما بين الأسر كثير من العلاقات بين الأسر بحكم معرفتي بها صارت واهية بكل أسف بسبب هذا الجو العام خصومات في البيوت كثيرة وعلى أشياء تافهة لا تستحق أن يهدم بيت من أجلها ولا ينبغي أن يهتز بيت لها لكن بكل أسف البيت اللي كان زمان بيهتز دلوقتي بيقع بسبب الجو العام <تصفيق> اللي هو المسؤول عنه نقص التربية من كم يوم كده بكلم واحد بقول له بينه وبين حماته مشاكل وحماه كده قول له زي والدتك قال لي حيه ترزق وقول له زي حماتك قال لي حيه تسعى <تصفيق> طب ما هو ترزق هي تسعى فلما بلغ معه الساعة تسعى بس احنا عشان احنا كمسلمين عندنا عصا موسى فاذا هي حيه تسعى على طول اول ما يقول لك حياته تسعى يبقى معروف انها حيه مش انها فيها حياه يعني حيه من اللي بتعضم فقلت له يا اخي طب يعني قلت له انا انا لو استاهم الاثنين الاثنين قريبين من بعض بس انا عارف أنت بتقول كده ليه ليه شوف يا ذم مثلا في حماته وبيمدح فيه في يمدح فيهم <تصفيق> دائما عندنا امل البيوتات الجديده تكون بيوتات جديدة فعلا في إقامة نشء مسلم يرعاه أب فاهم ويعرف لماذا خلقت وأم ايضا تعرف لماذا خلقت دائما بنؤمل تلما يكون عندك أولاد وليك أمل في أولادك صاحب مصنع صاحب متجر عالم إلى آخره دائما بتراهن على أولادك ابنك الأولان إن شاء الله يبقى مكاني أنا عالم إبا ابني عالم أنا راجل صاحب تجارة إبا ابني هو التجربه الأولاني فلت ابنك الأولاني بتراهن على الثاني فلت الثاني بتراهن على الثالث تفضل تراهن على أولادك ولد وراء ولد لعل أمنيتك تتحقق في واحد من دول نحن كأمة نفس المذهب كل ما يتزود رجل أو امرأة نراهن عليه نقول لعل هذا البيت اللي هيطلع منه الخير يفلت البيت اللي لعل هذا البيت يطلع منه الخير وهكذا فنحن نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا البيت الذي نحن على عتبات نشأته أن يكون من البيوتات التي تضيء وجه الأمة من أب يعرف لماذا خلق أم تعرف لماذا خلقت إذا الاثنين عرفوا هذا الهدف لا يضرهم ما فاتهم من الدنيا والأمة لا تمكن ولا ترجع إلى ريادتها إلا إذا كان الناس طوع علمائهم أول ما الناس يخرج من تحت رداء العلماء نسأل الله تبارك وتعالى العافية وفي الختام يعني أهنأ أخانا أحمد وابنتنا فاطمة خالد العربي على هذا الزواج الذي اسال الله عز وجل ان يكون زواجا ميمونا مباركا اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم